يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون يَسْأَلُونَ أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 هل أتاك حديث ضيف براهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون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 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ فَوْعُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ فَوْعُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ